فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا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 الرِجَادُ قَوامُونَ عَلًَا لِسَاءِ بِمَا فََّلَ اللهَّهُ بَعضَّهُم عَلَ بَعَضم وَبِمَاأَ فَقُ مِن أَمْوالِِجِم فَصوَالِ حَاتُ قانتَةٌ آافِ غاتُ للِغَيبِ بِماحَفِ